بسم الله الحمد لله الله على أليه وصحبه الله وعلى في وعلى رحمه الله تعالى القسر الرابع أي من أقسام اللون لا له الابتداء وهي اللون مفتوحه في نحو زيد قائم وهذه لتوكيل مضمون الجمله لام الابتدائي من احرى التنفيذ وعلى الزمخشري وغيره ولا تدخل الا على الاسم والفعل المضارع ومثل الدخول عن مضارع القول تعالى وإن ان ربك يحكم بينهم وهو صحيح لأن اللام الداخلة في خبر انها هي في الاصل الابتداء و جاءت بعد انها سما لام مزحلقها او مزحلقها هي لام الابتداء يعني يؤخرات عن ابتداء لماذا عندنا انها حرف ابتداء عامل ولام الابتداء حرف ابتداء غير عامل فان حرف ابتداء عامل يجعل في الاول ولام حرف ابتداء غير عامل يزحلق او يزحلف الى ما بعد الاسم هذا هو ان عندنا حرف توكيد يعني ان حرف ابتداء وتوكيد وعندنا لام الابتداء حرف ابتداء وتوكيد هذا استوى لكن هناك مرجح ان عامله ولام الابتداء غير عامله فيقدم العامل على من ليس بعامل فنجعل الصداره لمن لانه نجعل الصداره لإن ونزح اللام إلى ماذا إلى ما بعدها نزح اللام عن الصدهية إلى ما بعدها بيان ذلك قال فإن قلت فهل تدخل على المضارع اذا لم يكن بعد إن, بعد إن... على المضارع إذا لم يكن بعد إن... قلت قد ذكر, قد ذكر ذلك ابن المالك وانتره بقوله ليحب الله المحسنين طيب وهنا فائدة فائدة في الله الناصبة قال ونصب بلام في الجحود وغيره يقول به الكوفي لا غير ففهمي نصب في الجحود وغيره يقول به الكوفي لا غير فافهمي قال وذكر ذلك أيضا صاحب الرصماني اسمه المالقي الله الكتاب اسمه الرصماني في حروق المعاني أحسن احسن كتب في حروه المعاني و القنداني اعتمد عليه القنداني اعتمد على الصنبان قال هذه اللام تدخل للابتداء في الممتده نحن لو انتم اشدو و وما حل محله هو المضارع اذا صدر به هو المضارع إذا صدر به نحو لا يقوم زيد وكذلك الفعل الذي لا يتصرف نحو الذي سما كانوا يعملون قال وانما ذلك لمشابهته للاسم لمشابهتين للاسم فلا يقوم يشبه الاسم من حيث انهما ذا بالاشتقار الاعراب وانا مسا ايش به الاسم من حيث ماذا؟ هل جمود وانا سميه صيغه فعله وانا سميه صيغه فعل فعل مس مس فعل وقال وان ماذا تشابه الرسامل المضارع فيها الابهام والتخصيص واما الماضي المذكور في الاعلام تصرفه ك عادم الاسماء الأسماء تكتب بين قوسين الجمود ما معنى عدد الاسماء الأسماء عناء الجمود هذا هذا اختصار كلامي وهذا تعليل مهم ولا تدخل هذه اللام على الماضي المصرف فين وجد نحو قام زيدا فهو جواب قسم قال لام فيه لام الجواب يعني لام جواب قسم او لام واقع في جواب قسم هكذا يقال قول هلام الجواب ما يعني الجواب المعهود ما هو الجواب المعهود جواب القسم <تصفيق> قال والله فيه لام الجواب اي لام الجواب المعهود اي لام القسم لام جواب القسم قال وليس استلام ابتداء وليس استلام ابتداء وعمل مكرونه في قدر انه لقد قام زيد فلذا ذكرهم العرب انها لام جواب قسم واجاز بعضهم تكون لام الابتداء قلت اوفق بنفسه على دخله على الماضي المقرون بقد معدنا واخا وخرها لذلك خطاب المردي المردي قال حاشيه خمسه هو ابو بكر خطاب ابن شرف صاحب الترشيح،, له الترشيح توفي بعد سنة 450 هجرية قال فقال إن اللام في نحو إنا إن اللام في نحو زيدا لقد قام جواب قسم محذوف تنبيها مقتضى كلام الزمخشري أن لام الابتداء إلى دخلت عن مضارع ولم تتقدم من عنده فالمبتدأ محذوهم بعدها قال في الكشاف فإن قلت ما هذه اللامة الداخلة على سوف يعني في قوله تعالى ولا سوف أعطيك ربك وترضى قلت يا لام المبتدأ المؤكدة لمنظون الجمل والمبتدأ محذو التقدير هو لأنت لا سوف أعطيك ربك وترضى كما ذكرنا في لو اقسم يعني لو اقسم بيوم وطيامة على قراءة ابن كثير على قراءة ابن كثير وذلك أنه لا يخلو من أن تكون لام قسم لام وقسم منها ابتداء فلام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نوع التوكيد فبقي أن تكون لام ما... لا ابتداء ولام ابتداء لا تدخل على الجملة من الفداء والخبر لا تدخل إلا على جلسة أن يمتدى والخبر فلا بد من تقدير يمتدى انه خبر وأن يكون أصله ولا أنت سوف يعطيك قلت أما قوله فلا القسم لا تدخل على المضارع إلا معناه التوكيد ليس على اطلاقه بل هو مشروط عند القائلين به وهم الوسريون بأن لا يفصل بين الفعل واللام بحرف بحرب تنفيس بأن الله صرب إلى الفعل والله بحق تنفيس أو قدعه ومعموله فيمتنع حينئذ دخول النون في امتنع دخول النون فقد اتضح ان عدم النون فيه ولا سوف ليس منعين من قاعد اللام قاعد القسم وأما الكوفيون فإنهم أجازوا تعاقب اللام والنون وأما يقوله لو أقصوا بيوم القيامه وقد أولوه بعض الوصريين على اراده الحال على الحال اذا اقسم عليه دل دخلت عليه الله وحدها دخلت عليه اللام وحدها وحدها وحدها هذه وحده دائما منصوبه على الحال وحده وحدها وحدهم دخلت عليه الله وحدها فقلت ليس قوله في وصل ان لام الابتداء تدخل على المضارع مناقضا لقوله ولا ام ابتداء لا تدخلوا إلا على الجملة من امتداء الخمر. قلت ليس مناقض الله لأنهم اتضح المصل بقوله إن ربك لا يحكم بينهم. وهذه الام في الاسد على امتداء لكنها تأخرت عن محلها. مسألة. المسألة لغة مأخوذة. المسألة لغة مفعلا من السؤال. مفعلا من السؤال هو الطلب و اسم لما بورحن عليه من العلم مساله الامر ابتداء مستحقه لصدر الكلام و لهذا علقت افعال القلوب و نذر في الخبر كقول الراقص فكقول الراقص ام ام الحلاسي شهربه ا رؤيا نسبه الى روح الحاشم واحد قائله نسبه الى روح ونسب الى عنتر بن عدروس اولي يزيد بن بنضب، ضبه و الشهربه هي الهارمه ام الحليس لاعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه يعني عجوز و اعطيت عظم رقبه الدقاق لماذا افرحت بها ما الحلاس العجوزان شهربه ترضى من اللحي عن الرقبة الشاهد العجوزان أن لا ملبتدا على ما دخلت على الخبر وهذا نادر وأوله وضعهم على إظان ابتداء المحدث تقديره له هي عجوزان وضعيها بأن حذن المتدا مناف للتأكيد الذي جاء باللام الأعلى تنبيها من اصراف لام الابتداء تنبيه لغه الإيقاظ صلاحا مطلق الاعلام العلم بهذا قديده الاعلام بالصين وعلمه قوله وهذا العلم بهذا قديد من اصراف لام الابتداء لام التوكيد لام التوكيد, التوكيد وقعت بعدينا نصوره خلاف اللي من قال هي غيرها اولا اولا هو المصريين قالوا كان الاصل كان الاصل كان الاصل ان تقدم وانما تاخرت لان لا يجتمع حرفان لمعنى واحد التوكيد فهي قلت فهل كان, أصلها فهل كان اصلها ان تكون قبل ان وبعدها ولما اخرت هي وتركت ان مقدمه قلت الجواب عن الاول انها اصلها كما ذكر الجن وغيره ان تكون قبل ان لليسين احدهما انها لو قداس على ان لازم الفصل بين انه ومعملها وعولها بحرف من ادات الصدر والثاني انها جاءت مقدمه على ان لما بدلهم همزتها تها هي نحا قول شعر برق على قلل لهنك من برق علي كريم على سنى برق اعضاء البرق على قلل الحما قلل هي المرتفعات جمع قله وهي المرتفع كنايه عن ديار الاحبه لهنك من برق اي لا يعني لانك لها لهنك اي لان لانك لان لانك لانك لانك من برق عليه كريم وانما سهل الجواب بين حربين التوكيد في ذلك تغير رفض احدهما وفي البيت اقوال اخر ليس محلها ليس هذا موضع ذكرها والجواب عن الثاني انهم بداوا بهن لقوتها لكونها عامله كذلك قال الاخ هذا الذي اعتقدون في اول الكلام ليله الدرس قال وفائده هذه اللام توكيد مظهور الجمله وكذلك ان وإن مجتمعها لقصة المفارقه في التوكيد وما قيل من ان اللام لتوكيد الخبر وان لتوكيد الاسم هو منقول عن الكسائي فيه تجوز تسامح ما مع تجوز تسامح لان التوكيد انما هو بالنسبه ل... لان التوكيد انما هو للنسبة للحكم لا للاسم الخبر وان ذلك قول من الكوفيين ان قولك ان زيداً منطلقاً ان زيداً منطلق جواب ما زيد منطلقاً وان زيداً لم منطلقاً جواب ما زيد بمنطلق وقال اهل علم المعاني اذا قيس الجمله من وقال اهل علم المعاني وهذا المعاني من اشرف علوم البلاغه قال وقال اي علم المعاني اذا القيس الجمله الى من هو خالد ذهن استغني عن مؤكدات الحكم هي قال سيدا ذاهبا ويسمى هذا نوع الخبر ابتدائيا وان القيل الى طالب لها متردد في الحكم حسن تقويه الحكم مؤكد وذلك بادخال ان نحو ان سيدا ذاهبا او الا نحو ان سيدا ذاهبا ويسمى هذا النوع طلبيا وإذا القيت إلى منكر للحكم وجب توكيدها بحسب الانكار فتقول اني لصادق إني إني لمن ينكر صدقك ولا يبالغ فيه واني لصادق لمن يبالغ في انكاره يسمى هذا النوع انكاريا و عليه تعالى اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون قال إلى آخرها إن إليكم مرسلون الأولى بدون لام فلما أنكروا ماذا قال الرسل إن إليكم لم مرسلون زاد اللام فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون قال ويعيد ذلك جواب, جواب أبي العباس المبرد للكندي كندي وهو أبو يوسف يعقوب بن يسحاق لفيلة توفي سنة ستين مائتين جنيه وهذا ما ذكره حطبات الأطباء في الكندي كان طبيبا وهذا ويعيد ذلك يا أبو أبو العباس المبلد الكندي عن قوله إني أجد في كلام العربي حشوى هذا الكندي يقولون عبد الله قائم ثم يقول ان عبد الله قائم ثم يقول ان عبد الله القائم المعنى واحد فقال بالمعاني مختلفه المبرد فعبد الله قائم اخبار عن قيامه وان إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل وان عبد الله القائم جواب عن انكار ممكن عن انكار ممكن ولهذه اللام بعد ان اربعه مواضع يعني اللامة الابتداء تدخل بعد إنا على أربعة أشياء ما هي هذه الأربعة قال بعد ولهذه الله بعد إنا بعد إن أربعة واضعة على أول الخبر أحدها أن يكون مثوتا والثاني أن لا يكون ماضيا متصرفا عاليا من قد قال الثاني ليس في تأخر نحو إن في الدار لزيدا الثالث معمول الخبر إذا توسط بينه وبين الاسم نحم إن زيدا لطعامك آكل وشطوها ان يكون الخبر صالحا لللام فلو كان ماضيا نصرف النحو إن, إن زيدا طعامك آكل إن زيدا طعامك آكل لم تدخل اللام على معموله لأن دخولها عليه فرع دخول عامله فرع دخولها على عمله الرابع الفصل بين الاسم والخبر نحن أن هذا هو القصص الحق ويحكم على هذه اللام بزيادة فيما سوى هذه المواضع ولا تدخل على خبر لكن خلاف الكوفيين وأما قال الشاعر ولكنني من حبها لعميد هم تأول فإن قلت قد تقدم أن لام الابتداء ابتداء حصر الكلام فلا يتقدم معمول ما بعدها عليها وهذه اللام التي بعد ان يتقدم معمول ما بعدها عليها قوله تعالى انه على غير قادر فهذا دليل على أن هذه غير تلك قلت الغى عن ذلك أن هذه اللام لما تاخر عن موضعها جائز تقديم جائز تقديم المعمول عليها نظرا نظير ذلك الفاء الواقع جواب اما وسأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ساتي بيان ذلك قال في حال شيخ الله صلى الابتداء ولا امتداء في صدر قول وبعد, وبعد إن ولا امتداء ولا امتداء في صدر قول وبعد, وبعد, وبعد إن وبعد إن مكسورة وهو سائح وسلمي وها لما هذه اللم ان هذه لم لمما تاحا نوداه عليها نظير ذلك الفعل وقعها قواب قواب أما وسيأتي بأن ذلك إن شاء الله تعالى الحاشية ثلاثة قارئة حاشية الله لا مبتدى ولا مبتدى في صدر قولين وبعد إن مكسوره وهو صحيح وسلمي طيب نقف عند اللامة الرابعة ألا القسم الخامس طيب ألا أساك الله